بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها مفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية مزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مُلِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فغل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم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 ولا يأتنئوا الفضل منكم مسعاه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله هو الغفور إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يمفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيسين والخبيسون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يئذن لكم. فإن قيل لكم رجعوا فرجعوا وأزكى لكم. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكولة فيها متع لكم.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 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُغْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبدين, يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بَلْ يَضْرِبْنَ بِقُبْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو, أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو أو بني إخبانهن أو بني أخباتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عمرات النساء ولا يضرب نبي ارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم بل يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 وَمَا يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد لا شرقية ولا غربية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 أو كظلمات في بحر اللجيم يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْلِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خنق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عَلَيْهِ مَا حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأُطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَا الْمَصِيرُ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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم بل القواعد من النساء إلا ت لا يرجون لك حن فليس عليهم نجناح أن يضعن سيابهن غير متبجات بزينة وأئ يستعففن خير لهن